كُلمَا خَبَتْ زِدَنَهُم سَعيرَ ذَلِكَ جَزَُهُمْ بِأَنهُم كَفَروا بِآياتِنَ وَقَاوا وَقَوا أَإِذَا كُ عِظَامَو وَرُفَةًَ أَئِا لَ نَدَْثُونَ خَلْْقًَا جديدا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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا امسكتم اذا امسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرزعون فقال له فرزعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب وعب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه